في ذلك لعبرة لأولي الألباب جهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوق والأنعام والحرم. <تصفيق> ذلك متاع الحياة التالية. والله انت حسن المآب الله Allah ها وهذه <coughs> <coughs> <coughs> القانثين والم والمستغفرين طينا Şehid Allah keep But <laughs> you Oh, Apul! قَدْ تَدَاوَى وَإِذَا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ In ويقتنون الذين يعذرون بالغص من الناس ve ni'abidat a'manu fid أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولون ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّا bu tekfaize Cemer ne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 Il molut تَشَاءُ ta sha مِنْ i <Gülüşmeler> وترزق من تشاء وَعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا Vay hazir نَفْسًا Allah nefs. Allah il فُدُورِكُمْ أَنْ تُبْدُورُ يَعْلَمْ هُوَّهُ وَيَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Allah u alekül şeyin kadir. Cudak Allahu Alhazim, Al